جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا يقول فضيلة الشيف بعض الناس يلتقط صورته فهل تسمح بذلك بعض الناس يلتقط صورته لا لا لا أسمح بذلك ومن يفعل ذلك لا أجعله في حلم نعم كثرة الأسئلة في من يحجز الأماكن قبل الدرس بسجاد أو غيره وما هو ضابط الوقت حجز المكان بسجاد أو نحوه لاهل العلم فيه كلام قديم وبعض أهل العلم ألحقه بالبدع مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالشاهد أن الإنسان إذا كان جالسا في المكان أصلا إذا كان جالسا في المكان ومعه كتابه أو شيء من غرضه وتركه في المكان ليرجع إليه لا يريد أن يحمله وإنما مكانه قام منه ليشرب فهذا لا يسمى حجز للمكان لأنه هو مكان وقام منه لحاجة ولا يلزم عند حاجته أن يحمل متاعه أو حاجته معه فمثل هذا لا يسمى حجز مكان لكن من يأتي مثلا للصفوف الأولى مبكرا ويضع فيها سجادة أو يقايض شخصا بمبلغ ما أو بنحو ذلك يضع له سجادة ثم يأتي متاخرا يأتي متأخرا والذين جاءوا مبكرينهم أولى بالمكان منه لا يجدون إلا في الصف الثاني أو الثالث فهذا العمل لا أصل له في الشرع وإنما الأماكن لمن يأتي مبكر لو كان هذا جاء مبكرا وجلس في مكان ثم قام منه لحاجة اضطرته لذلك وعلى أنه سيرجع إلى مكانه هذا لا حرج عليه أما أن يحجز المكان ويكلف من يحجز له مكانًا، فهذا لا نعرف له اصلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان نعم. هذا شأن يقول هل في حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ وال الحديث الذي مر معنا في أدب الصحابة رضي الله عنهم. أن واحد منهم يجلس حيث انتهى به المجلس، يجلس حيث انتهى به المجلس. فإن أراد لنفسي مكانا قريبا أو متقدما يبكر إليه، وإلا يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم. هل في حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ هل فيه دلالة على أن الإسلام يزيد وينقص؟ في الحديث دلالة على ذلك. الحديث فيه دلالة.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 فأعمال الدين الظاهره هي الإسلام ومعلوم أن الناس يتفاوتون فيها وأنهم ليسوا فيها على درجة واحدة نعم يقول ما معنى شرك خفي الشرك الخفي هو الذي يتسلل إلى الإنسان من حيث لا يشعر به لأن هناك شرك جلي أي ظاهر وبين هناك شرك خفي يتسلل إلى الإنسان وإلى قلبه قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي قالوا وما هو يا رسول الله قال يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل فتزيين العمل والاجتهاد في تكميله مراعاه لمراقبة الناس واطلاعهم لا لاجل الله سبحانه وتعالى هذا من الأمور التي تتسلل إلى القلوب وتدخل إليها بخفاء ولهذا أيضا جاء في الحديث وقد مر معنا في الأدب المفرد عند البخاري رحمه الله انه قال لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل فقالوا, فقالوا يا رسول الله أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير قالوا بلى قال أن تقول اللهم انا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله